بوك تو اتفن كتو اثنان وسبعون اثنان وسبعون ولم اتمكلتني تشنعني وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء كذني يجب يلزم يجب يلزم يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب كي يجب ان ادفع يجب ان ادفع للفندق, يجب أن أدفع للفندق. يجب أن تستيقظ مبكراً. يجب أن تستيقظ مبكراً. شقق كال دوجوزند. يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيراً. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. كيل. يجب أن يعبى التنك. يجب أن يعبي التنك. كيل يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Le kell mosni az autót. Yágbu, an yghsél a szára. Yágbu, an yghsél Be kell vásárolnia. Yágbu, an tetsowak. Yágbu, alia, an tetsowak. Ki kell takarítania a lakást. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. كي يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. من جرت من دون كال أو يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة مينجارت يجب أن نذهب فورا إلى الشغل يجب أن نذهب فورا إلى الشغل مينجارت يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب يجب نذهب فورا إلى الطبيب. كيل بوسرا. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. وارنوك كيل يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. وارنوك كيل يجب أن تنتظر التاكسي يجب أن تنتظر التاكسي